قيل في حذف معنا ووهبنا له يحيى وقلنا له يا يحيى نعم بعد أن دعا الله بهذا وهبنا له يحيى ونادينا يحيى أن يأخذ بهذا الذي آمرنا به فعلى هذا طوي شيء من الكلام وحدف شيء من الكلام وأصل الكلام ووهبنا له يحيى وقلنا له يا يحيى يا يحيى فيه حذف معناه وهبنا له يحيى وغلنا له يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة واقتصر على هذا وهو الصواء بقوة بجد ولابد أن يأخذ الشخص الدين بقوة قلوا في السلم كافة ويأخذ الإنسان دينه بجدية ويأخذ من جميع الجوانب فليكن متساهلاً ما استطاع إلى ذلك سبيلا وليجوز للتساهل هذا هو الواجب علينا أن نأخذ ديننا بقوة والذين لا يأخذون الدين بقوة ترى فيهم والتساهل فيهم وارتكاب المعاصي وارتكاب الصعب والذلول غير مبالين بحدود الله سبحانه لأنه ما أخذوا الدين بقوة يفعل ويأمر وينهى فيما لا يأمر به ربنا ولم ينهى عنه ربنا وهو يأمر به وينهى عنه ويتفلت عن الدين لأنه ما عنده جدية في دينه هو واجب على المؤمن أن يأخذ دينه بجدية وبعزم وهكذا بتعظيم لهذا الدين وهذا أمر الله ليحيى بقوة بجد وآتيناه الحكمة قال ابن عباس رضي الله عنه من نبوة قوله صبيا ونتقدم الخلاف في هذا في المقصود بقوله الحكمة والصواب كما رجح ذلك شنقيت وغيره الفهم والعلم والعمل بالعلم وآتيناه الحكم صبيا أي الفهم آتيناه صبيا والعلم آتيناه صبيا وهكذا العمل بالخير وهو صبي يعمل بالخير ثم هو مطالف في هذه السن غير مكلف لكن الله سبحانه من عليه وتجد بعض الأطفال فيهم شيء من هذا تجد الصورة حرام وهذا حرام وهذا حرام تعلم على هذا عند تجد وقال فهو صغير عند حدود الله وما يفعل هذه الاشياء التي يفعلها بعض الاولاد وهو اذا راى شيخ خلاف معلمه والده تجده والله هذا حرام وتستغرب منه اذ يتكلم مثل هذا الكلام لانه درس علم في بيت خير وبيت بر من الله سبحانه وتعالى وطاع الله جل وعلا فتجده ينطق بمثل هذه الالفاظ الطيبه وينشئ على هذا الخير ويحيى تربى في هذا البيت من احوال البيوت الجميله الطيبه تربى عن زكريا عليه الصلاه والسلام ولا شك انه يخرج مثل هذا هذا الاصل والبند الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبو لا يخرج الى نكيده وانظر الاولاد الذين يتربون في البيوت السيئه غالبا عن هذا الحال سب وشتم ولعن صغير تجد ثلاث سنوات اربع سنوات لسانه بذي والعياذ بالله ما تحب أنك تجلس عنده فهو صغير ولا تسمع منه مثل هذا ربما يتجرى على الله سب الرب وهو صغير خمس سنين ست سنين سب الرب من أين هذا من البيت والعكس بالعكس في الأصل إذا تربى في بيت جيد ونشأ في بيت جيد تجد الفاظة جميلة مضبوطة قال قوله صبيا هو بن ثلاث سنين وقيل سنتين وقيل غير هذا وقيل أراد الحكم فهم الكتاب فقرأ التورا وهو صغير وعن بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو من أوتي الحكم صبيا سبحان الله تحفظ الفائدة هذه من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو من أوتي الحكم صبيا فيحرص الأب على أن يقرئ ولده القرآن قبل أن يبلغ حتى يكون من أوتي الحكم صبيا القرآن خير كثير فيه لا خير إلا في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ومن التمس الخير في غير كتاب الله وسنة رسول الله ضل, ضل السبيع فمصدر الخير ومنبع الخير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو من أوت الحكم صبيا قوله وحنانا من لدنا رحمة من عندنا قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقاله بيت شميل تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقاله رحمه رحمني هداك المليك الله سبحانه وتعالى أي ترحم قوله وزكاة قال ابن عباس ما يعراب وحنانا وحنانا من لدنا وعند من نعم معطوف على الحكمة وقيل مفعول مطلق وما معنى حنان رحمه ورقه شفقة وعطف محبة بمعنى الرحمة ورحمه من لدنا أحسن. قال قوله تعالى وزكاة قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالزكاة الطاعة والإخلاص وتقدم الكلام على هذا وهو يطلق بمعنى النمو تنميه البركة والبر فالله جعله مبارك للناس يهديهم للخير زكاة لهم وهداية لهم وتطهيرا لهم وبركة لهم فيا لها من نعمة أن يوجد علماء أهل السنة بين أظهر الناس والله أنها هم زكاة ورحمة للناس وأم فيها علماء السنة بإذن الله أمة خير إذا سمعوا لعلمائهم وأخذوا بتوجهات علمائهم أمة خير وأم شارد عن العلماء وتريد أن تمل على علمائها وتقرر ما تريده فهذه أمة شط والعياذ بالله تريد أن تمل على العلماء وتقرر على العلماء وقولوا بعدها قولوا قولوا هذا هذه أمة شط أمة أم معرفة لعلمائها قدرا التي تمني على علمائها وتريد أن تفرض عن العلماء ما تراه من الأهواء هذه ما هي أمة خير وقالصل رحمه الله وقال قتادة رضي الله عنه هي العمل الصالح وهزكاة هي العمل الصالح وهل يجوز هو العمل الصالح زكاة قال هي العمل الصالح هل يجوز ان نقول هو العمل الصالح نعم يجوز إذا عاد الضمير على مؤنث ومذكر فيجوز مراعاة المؤنث ومراعاة المذكر هي مراعاة الزكاة هو مراعاة العمل هو العمل الصالح يجوز هذا وهذا فيكون هو مراعاة ما بعده وهي مراعاة ما قبله وقال قتال رضي الله عنه هي العمل الصالح وقول الضحاك ومعنى الآية وآتيناه رحمة من عندنا وهو قول الضحاك ومعنى الآية، وآتيناه رحمة من عندنا وتحنُّناً على العباد ليدعوهم إلى الطاعة ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعملوا عملاً صالحا في إخلاص ما يجمل هذا المعنى المختصر المفيد للآية وآتيناه الحكم الصبيَّة إلى آخره آتيناه رحمةً من عندنا وتحنُّناً على العباد ليدعوهم إلى طاعة ربهم ويعمل عملاً صالحاً في إخلاص والذي يكون بهذه الصفة تكون دعوة مقبولة الذي عنده تحن على العباد وعنده رحمة للمدعوين دعوة مقبولة والذي عنده فضاضة وغلظة تجد دعوة ترد, دعوة ترد عليه ولا تقبل وإن كان عنده علم ربما ما تقبل دعوته ويكون جنع على نفسه وقبر نفسه هو بيده ومستفاد الناس منهم مع أنه عنده خير كثير لكنه شديد غليظ هذا ما ينفعنا ان شاء الله جعل لا يحيى ان دعوته حنانا رحمه للناس يدعوه من اطاعت ربهم وقال قلبي يعني صدقه تصدق الله بها على بوي والزكاه اي من لدنا صدقه تصدق الله بها على والده والوالديه والزكاه طلقا بها الصدقه والصدقه طلقا يراد بها الزكاه قال رحمه الله قوله وكان تقي مسلما مخلصا مطيعا وكان من تقوى أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها الله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجه الطبران أخرج الطبران في تفسير وأحمد في الزهد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المندر وابن أبي حاتم عن غتادة قال كان سعيد بن مسيب وهو مرسله يؤلido، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا إحياء ابن زكرياء وهو مرسل كما ترى وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنب إحياء ابن زكرياء هذا أيضا مرسل مرسل حسن نضعف المرسل وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنب إحياء ابن زكرياء قطور ولا هم أبارات وكلا هم مرسل نعم إذن يحتاجنا أقوى من هذا وهو خليق أن يكون على هذه الصفات الطيبة أنه بعيد عن الذنوب والتفكير فيها الله عصمه سبحانه وتعالى قال قوله تعالى وكان تقياً مسلماً مخلصاً مطيعة وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئةً ولا أهم بها قوله وبراً بوالديه باراً لطيفاً فقوله بارا لطيفا ما معنى هذا على هذا يقول برا ومفسر يقول بارا الله يقول برا ويدكر الفعل أي المصر ومفسر يقول بارا لطيفا نعم أن المصر هنا وهو الفعل على ما يقولون المقصود به الفاعل بمعنى الفاعل وبرا أي بارا وهذا جائز في لغة العرب أن يوضع المصر ما يوضع الفاعل قولوه وفرا بوالدي أبارا لطيفا بهم ومحسنا إليهما ولم يكن جبارا عصيا والجبار المتكب المتكبر قيل الجبار الذي يضرب ويقتل عن غضب والعصي العاصي كلاهما صيقة مبالغة العصي فعيل عصي فعيل وفعيل صيقة مبالغة ويصلح أن يكون فعول عصوي في العصل ثم حصل له إعلال على قواعد الصرف عصوي فهو مبالغة عصي مبالغة وجبار مبالغة فما المقصود بالنفي هنا نفي أصل الفعل أصل الجبر واصل العصيان وليس المقصود نفي المبالغة بأن نفي أصل الفعل ما هو موجود عنده فليس بعصي أبدا ولا جبار وليس المقصود أنه عنده شيء لكن مثل غير مستقنز بهذا وكثير العصيان وكثير الجبر لا بل المقصود نفي أصل الفعل نفي أصل الجبر نفي أصل العصيان وجبار وعصي صيغة مبالقة فعصي إما أن يكون على فعيل في الأصل أو يكون على فعول عصوي ثم حصل له الإعلان الصرفي عند التقال واولياء والنقل إلى آخره قال قوله تعالى ولم يكن جبارا عصيا والجبار المتكبر وقيل الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب هذه من الصفات الجبابرة متكبرون يقتلون من أغضبهم وصدر منه فعل لا يليق بهم مباشرة قتل أو سجن أو تعذيب أو ضرب نعوذ بالله من هذه الصفات نعوذ بالله ونسى الله أن يرزقنا الرحمة بأهالينا وأولادنا وإخواننا هذا أمر مهم جدا قال المتكبر وقيل الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب والعصي العاصي تعينا الله الحمد من تفسير هذه الآيات أيه يعني تابعناه قوله تعانى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث الحيات هنيئا له أمان من الله سبحانه وتعالى ليحيى سلام عليه في هذه الثلاثة المواضع وهي من أشد ما تكون على الإنسان فإنه يخرج إلى عالم آخر ويخرج إلى غرائب فيوم ولد يوم يخرج من بطن أمه لا شك أنه يحصل له من الخوف ما يحصل والله يجعل هذا الموطن موطن سلام ليحيى الموطن الثاني يوم يموت فلا شك أنه فيه من الفزع ما فيه يوم الموت ومع ذلك ويرى من الملائكة ويرى ما تعلمون من الأهوال ويرى قوم لم يكن قد عرفهم قبل عند الموت ويوم يموت والله يثبته ويؤمنه ويوم يبعث حية عند البعث وعند النشور يرى من الأهوال ما يرى ويرى أشياء مفزعة جدا والله يؤمنه في هذه الثلاثة المواطن يوم الأولادة ويوم الموت ويرى الأقوام تلك الملائكة وهو في أمان ويوم البعث يرى الأهوال وهو في أمان ثلاثة مواطن إذا أمن فيها العبد هنيئاً وسات وسيأتي الأثر عن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم يذكرون هذا وأن أفزع ما يكون على الإنسان هذه الثلاثة المواضع والله يؤمن ويحيى فيها قال رحمه الله وهذا قول المجرير غيره أمان عليه من الله أي هذه الأشياء والسلام عليه أي أنها أمان وأما ابن عطية فيه اختار أن السلام هنا أما ابن عطية فيه يقول السلام هنا المقصود في التحية المعلومة. التحية المعلومة والذي يظهر أنه أمان عليه في هذه الثلاثة المواضع المخزعة المخيفة والله يؤمن نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام قال قوله وسلام عليه أي سلام له وهنا المصر رفع كما ترى سلام عليه وإذا رفع عن المصرف المقصود به الدوام الثبوت واللزوم والدوام وإنجوز النصب وسلام عليه وسلم سلام عليه لكن الرفع أبلغ صبر جميل أي أمري وشأني لا أخرج عن هذا صبر جميل والله المستعان على ما تصبون وهكذا حنان إذا رفع المقصود به أمري وشأني حنان ورحمة وشفقة ورقة لا أخرج عن هذا فالرفع أبلق وسلام عليه قال قوله وسلام عليه أي سلامة له أي سلامة له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال السفيان بالعين حش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال ثلاثة يوم ولد فيخرج مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يرى مثله ويرى أهوالا عظيمة فخص الله فخص يحيى بالسلامه في هذه المواطن سبحانه الله